بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبه تصلى نارا حاميه تسقى نارا حامية تسقى من عيننا نانيه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 وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى لبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت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 ثم إن علينا حسابهم والفجر وليال عشر والشفع والوتر